أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول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 قَلَمُنُوحٍ وَالأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادُوا بِالْبَاطِنِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَقَالَتْ أَنَّكَ حَقًّا كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى النَّاسِ كَفَرُوا أَن نَّمَّ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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا تبيلك وقهم عذابا جعيب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواج ك أنت العزيز الحكيم، رقهم السنيات، ومن تقي السنيات يميت، فقد رحمته، وذلك هو الفضل العظيم. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ثُمَّ تَنثِينُ وَأَحْيَيْتَنَا ثُمَّ تَنثِينُ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى قُرَّةِ عَيْنٍ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ يَنهَوْهُ إِذَا تُعَيَّرُوهُ كَفَرٌ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ولو كلها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمله على من يشاء من عباده لينذر يوم التناق يوم هم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 وَاذْبِرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ بِالْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَضِّمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ طَار يَعْلَهُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ أَبْنَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي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 وربكم من كل متكبر لا يؤمنوا بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَتُورَصَاتِ قَيٌّ يَصِبْكُم بَعْدُ الَّذِي يَعِيدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ كَمَا يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْسُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعُونُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيكُمْ وشد وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم من يوم الاحزاب مثل داء قوم نوح وعاد وثمود والذين من وَمَنْ اللَّهُ يُرِيدُ فَالْمَنْ مِنَ الْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُنَادَى النُّدبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ وَمَنْ يُغْلِقُ فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هنك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 كَبْرَ مَقْتَمْ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّدٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَا مَا نُبْنُنِي صَرْحًا لَعَلِّي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبان وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصل عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة يا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزا إلا مفلها، ومن عمل صالحا من ذكر. أو فَوَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ عَدٍّ